عباد الله، لقد جاء الإسلام بدين كامل ونظام للحياة شامل يبنى على أسس العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والأخلاق الفاضلة يوازن الإسلام. بين معطيات الجسد والمادة وأشواق الروح وبالتالي يبني نظاماً فريداً في الحياة يمارس المسلم يوم أن يمارس الحياة بعفة ونزاهة وطهر ونقاء وأمانة فائقة وإن هذا الانسجام البديع وهذا التوازن الفريد لا يوجد في غير حضارة الإسلام أراد الإسلام أن يبني للأمة دينا يقوم على كيان وجدار من الإيمان والأخلاق وإن أعظم الجوانب التي تحتاج إلى تصليط الضوء في حياة المسلمين الجوانب جوانب المعاملات الحياتية اليومية والمعاملات اليومية التي يقوم عليها الاختصار إنما تبنى في الإسلام أولا على أساس الإيمان الكون مالكه وخالقه هو رب العباد مسيره ومدبره ومصرفه ومالكه هو الله عز وجل والمال ماله والعباد مستخلفون على هذا المال هذه النظرية الإيمانية وفق مبادئ الاعتقاد السليم أن هذا الكون يدبره ويصرفه رب ويسيره رب العباد وفق ما يريد هذا هو الأساس الأول الأساس الثاني يبني الإسلام المعاملات اليومية الحياتية على أسس وضوابط الأخلاق السليمة لا للتزوير لا للمماطلة لا للغش لا للخداع لا للإبتزاز لا للخديعة لا للخيانة يريد الإسلام مسلماً نزيهاً قلباً ويداً ولساناً إن هذه القضية من الأهمية بمكان وهي مدخل مهم للحديث عن قضية من القضايا اليومية وقضايا المعاملات التي نعايشها كل يوم إنها قضية الغش سوف أتحدث في هذه الخطبة عن الغش إن الناظر إلى واقعنا يجد الهوس المادي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 والغش والتزوير سجيتهم وتضييع الحقوق والظلم والتعدي على الآخرين دعبهم هكذا نجد أن الواقع يعج بصور من أنواع الغش في كافة المجالات وأول الصور في الغش وأخطرها الغش في العقائد والثقافات والأخلاق. والعلوم والمعارف والمناهج إن الغش أن تزين الباطل للناس وأن تأتي بالباطل لتقول أن هذا حق كما هو حاصل في الصحف اليومية التي تنادي بالعلمانية والتي تطعن في الحجاب والتي تدعو إلى تحرر المرأة وإلى غير ذلك من المفردات الكثيرة التي هي من باب غش الأمة في أغلى ما تملك الأمة الغش في الأموال سهلٌ. الغش في الحقوق والمصالح ميسور ولكن كيف بالغش في جانب العقائد وفي جانب العلوم والمعارف والمناهج أن تأتي بالمناهج الغربية وأن تقول هذا هو الحق الذي ينبغي أن تتبعوه وأن تقول على الله ما لا تعلمون إن هذا من أكبر أنواع الغش الموجود اليوم ودخل عن, عن طريق هذا الغش تزين قضية المرأة والدفاع الموهوم عن قضية المرأة وإخراج المرأة من بيتها وإخراج المرأة من أسرتها وإعطاء المرأة حق أن تتصرف كما تريد وأن تفعل ما تريد بحكم الحرية والشعارات وكلها شعارات مغشوشة دخيله على أمتنا النوع الثاني من أنواع الغش الذي جاءت الشريعة بتحريمه الغش من جانب الحاكم والموظف للأمة قال صلى الله عليه وسلم أيما عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم أن يموت غاشا لها إلا حرم الله عليه الجنة رواه البخاري ومسلم الإمام الذي يغش الناس يقول سأفعل؟ ولا يفعل يخفي عنهم أشياء تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على الغموض والتردد والخوف والحذر والترقب وعدم الوضوح قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من, من, من يلي من أمور المسلمين شيئا ولم يجهد لهم أي لم يبذل جهده لهم ولم ينصح لهم إلا حرم الله عليه الجنة وفي صحيح وفي, وفي, وفي, وفي عند المنذري في الترغيب والترهيب وعند الصيوطي في الجامع الصغير قال صلى الله عليه وسلم أيما راع غش أمَّته فهو في النار وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر أمة شيء فرفق بهم فرأ اللهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه وهنا يقول من ولي من أمر أمة شيء ممكن يكون في الشرطة عسكري ممكن الشعارات المسروحة جميلة الخدمة في في خدمة في الشرطة في في خدمة الشعب كلام جميل وهي شعارات جميلة ممكن يكون موظف في الضرائب ممكن يكون موظف في المحلية ممكن لكم وظف شرطة المرور والحركة من من ولله الله على أمر أمة شيء فشق عليهم اللهم فشقق عليه و اللهم فشقق عليه ستصيب البلد بكامل ما فيها بويلات الحروب والانقسامات والشقاقات والخلافات ودوام من الصراعات والنزاعات والسبب دعوة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستجابة قطعا على هذا النوع من الحكام قال صلى الله عليه وسلم من استرعى من أمر الأمة شيء ولم يحطهم بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة والحديث أيضا في الصحيحين متفق عليه الحاكم الذي يغش الأمة هو من أعظم أنواع الغش الموجود غير واضح مع الناس العلاقة الآن بين الحاكم والمحكوم علاقة تقوم على عدم الطمأنينة والثقة ما من تاجر إلا ويحلف القسم في الضرائب لماذا؟ لأنهم لا يثقون في معطياته الأولية ولا في مفرداته الأساسية كان قال لهم دي بوضعتي ودرى ما بيصدقوه يحلف إن الحاكم الذي يحلف المحكوم دليل على أنه لا يثق في شعبه ولا يثق في المحكومين وربما جرب منهم كذبا أم كذبوا ولذلك هو مضطر إنه يحلف وهم يريدون المحافظة على أموالهم وعلى ممتلكاتهم حتى لا يخرجوا خارج السوق وحتى لا يغلقوا متاجرهم كما وقع الحال بكثير من الناس فأحيانا يضطر لأن يقدم سلع وبضائع غير حقيقية وربما يبيع بغير فواتير أو يبيع بفواتير ناقصة من أجل أن يهرب من الضريبة أو من حتى من الزكاة أحيانا إنها علاقة فيها غش للحاكم مطمئن للناس ولا الناس مطمئنين للحاكم لا يصدقونه لو قال أنا هعمل وبقوا كده وكده وطلع بيان واتكلم في ناس يقول ليه ده كلام ساكت. ما بيخضوا ما أصدقوا بهم إذا فقدت الأمة المصداقية بين الحاكم والمحكوم اهتزت العلاقة وإذا اهتزت العلاقة فسدت البصائر ولجأ الناس إذا حلف الأراضي بحلفوا فيها الزكاة بحلفوا فيها الضرائب بحلفوا فيها الجنو مع الجنسية يحلفوا فيها الجنو معارف يحلفوا فيه وليس هذا يعني أنه غير صحيح خاصة في الأراضي أش ما فيزول ياخد حاجة ما حقته وفي ناس إمشي يحلفوا وناس يقول لك والله يا شيخنا اضطريت خدت لي المصحف و. أعمل شنو؟ غمّت عيني وحلفت كغمّت عينك ولا فتحت عينك أنت حلفت بالكذب وهذه جريمة وهذه كبيرة من الكبائر لا حول ولا قوة إلا بالله شوف الغش والكذب إلى أعلى أي مستوى ومن صور الغش وأنواعه الموجودة في المجتمع غش الموظفين الذين هم في مستويات دنيا الكسل والخمول وعدم الاهتمام بالعمل كعمل وعدم يقضة الضمير والمحافظة على الأمة وعلى كلياتها وحقوق الناس فالموظف أحياناً في بعض الدول يعتاد أن يتحرك لقضاء حوائج الناس إلا وفق الرشوة حتى صارت الرشوة هي الأصل وأحياناً تجي وعندك معاملة ومورقة دائرة بس يختموها يقول لك الختم في درج فلان فلان وين قال عنده بك يا أخي عنده بك الله يرحم المتوفى والبركة فيه قال في الختم في الدرج هو عنده بك لكن الناس ما عندهم بك ويقول لي ماشي يزور له مريض في المستشفى ما يزور مريض في المستشفى إلا في وقت الناس دي حصلت علينا عندي مؤاملة في جهة مشير وبتعب ووصلت بتلتل إخواننا الموظفين كده نشوفوا قالوا دخلوا بجاي دخلوا بجاي واحد قالوا يا أخي ما خالت عيانا ما شلا في المستشفى يا أخي خالت عيانا ما في نائب ليو ولا المواطن ما عنده قيمة أنتم عارفين المواطن ما عنده قيمة في لندن في سيول لكن أريد بالسيول مضون السيول في لندن الزور بجيب ولا تلاجس غانة ما البيت كسر والسيول، انت جانا السيول دي في الخرطوم بس، الموية دي أنت في لندن ما بتجي، أمريكا ما جاه جهات الموية، ال ال ال بتاعت أريزونا اللي اسمها شنو، ودمرت ما دمرت موية بس، قال لك أنفقوا على الناس المصابين في السيول والفيضانات. في لندن مو يصحة بس اثنين مليون جنيه استرليني أربعة مليون دولار تمانية مليار جنيه سوداني. والله كان جابوه هنا تبني مضوامان من, من أول لحد حد خلي خليه. قال لي مو يصحة بس قال. شوف الناس يهتموا بس دول كيف مو يصحة باثنين مليون جنيه استرليني يا أخي نحن نحن يا أخي والله العظيم تشوف البلد السيول والفيضانات لكن والله الشعب قام والله الناس اتعاطف الناس فيها خير لكن الناس دائرة تطمئن إن حقها بيصل الزول قروش للمحتاج فعلا لما نكون في يا والله بالله مليار الشيء هذا ليس بس, بس توفير ما يقل بتاع الصحة للناس المضررين قال دي يا بس يا أخي نحن نحن مشكلتنا كبيرة المواطن ما عنده قيمة هذا من صور الغش الصورة الرابعة من صور الغش غش التجار إما الذين يتاجرون في المحرمات واحد اثنين إما الذين يتاجرون بغير المواصفات السلع المضروبة أو الذين يطففون في الكيل والميزان وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طرادة منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نؤتيه أج فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون التجار والتعامل بتاع التجر الغش كثير في التجارة الناس اللي بيحلفوا بالكذب. والناس اللي بغشه ولو أنك والله أحيانا تأتي أسئلة في باب المعاملات لا نكاد نجد لها دليلا ولا مرجعا لأنها لم يسبق لها مثيل يعني قبل كده في زمن الصحابة ولا السلف ولا موجود ذاته معاملات معقدة معقدة جدا البنوك طرف ولم تكن نافعا في يوم من الأيام للناس تأملوا أي زول تاجر كبير وقع الوطن لو رجعت شفت الزول دمالو حتى ترقى في النهاية عنده علاقة مع بنك من البنوك أصلا ما ما شوله جدا حاجة غريبة جدا فبالتالي الغش في المعاملات الغش في السلع المضروبة السلع التي لا توافق المواصفات الشرعية ده غير الكذب والخداع إشكالات خامساً من صور الغش الغش في المهن الحساسة كغش الأطباء طبيب سوداني يمتلك عياض ضخمة في شارع الحوادث ويافطة كبيرة ليس طبيب جديد متخصص في لندن حائز على تخصص النساء والتوليد وتخصص الجراحة ذكي في مجاله ذكاء شديدا هذا الطبيب عنده عمارة في العمارة دي عنده عيادة ومؤجر للناس اكتشف أنه يعمل عمليات إجهاد من قبل القوات والأجهزة الأمنية واكتشف هذا وهو الآن في قيد الحبس غش على مستوى كبير بعدين هو زي ده بحلفه لكن ده لا مؤمن بالله ولا بالرسول بحلف حتى قسم أبو قرار اللي يحلف للناس قسم الطبيب اللي فيه نزاهة هو لم يتقيد هو شيوعي كلمني أنا قال لي أنا شيوعي أنا لقيته مرتين قبل ما يكشفوا ولما كشفوا حمدت الله إنه كشفه وأنا أهني الأجهزة الأمنية على هذا الإنجاز وأطالب بإيقاع أقسى العقوبات على هذا المجرم الزلداء بيعمل عملية إجهاد بأموال طائلة جدا ناس الأمن لما داحموه لقوا أول حاجة بر بنات فتوات منتظرات الصف وقبضوه بيعمل في عملية إجهاد لواحد غير متزوجة يعني حتى ولو متزوجة الثمرة ثمرة شرعية وداريه سجطوه باتفاق الأب لا يجوز لا شرعا ولا قانونا أن يفعل هذا وأن يعمل هذا إلا بمواصفات محددة وفي أطور محددة إذا كان هذا الجنين خطر على حياة الأم ولم يكن من سبيل لإنقاذ الأم إلا بإخراج الجنين بشهادة طبيبين عدلين وتفعل هذه العملية بعد شوي فتشوا لقوا في المجرى بتاع العيادة طفل عمره ستة أشهر ده طبيب مجرم مجرم والله مجرم جرام شديد في قمافي ده حسه الزول كان يود لمرته لمراجعة النساء والتوليد وقلبه مطمئن لنوع زي ده من الأطباء لكني أود أن أؤكد أن أطباءنا ليس كذلك. ولم نرى في تاريخ السودان طبيب بهذا المستوى من الفوضى والإجرام والسوء والانحراف. كويس؟ بل هو طبيب متخصص كان عنده في جريدة الوفاق صفحة كاملة طبية. في الصفحة دي بتكلم عن إنه الواحد يكون عنده علاقات غير صريعة، وإنه دي ما فيها حاجة. بيتكلم عن المسائل دي كان، بيتكلم عن مسائل خطيرة جداً. رجل مجرم، لكن والله البلد فيها خير. كون ناس الأمن يقبضوا، الآن هم يقبضوا بالمناسبة، وموجود والمجلس الطبي أعلن في الصحف القضية دي هزت الناس يا أخي، ملة الصحف أعلن المجلس الطبي في الصحف. أنه سيمنع هذا الطبيب من ممارسة ومساولة مهنة الطب وسيسحب منه الرخصة. لكن ما كيف يا كان شنغو في ميدان عام يكون فيه عضه وفائدة. الطبيب ده بيعمل عمليات رتق لغشاء البكارة. لكل فتاة تلاعبت ثم أقمنت على زواج من باب الغش والتزوير أقول هذا من خلال فتاوى جاءتني مباشرة أقول هذا الكلام وأنا أثق فيما أقول لكن قلت لك العالم الإسلامي فرض ممرضات بلغاريات نقلوا الإيد إلى مئات الأطفال الليبيين لكن ما عندهم حق لا أنه الليبيين هو الليبيين ولا السودانيين ولا المصريين ولا المسلمين في العالم الإسلامي ولا الخليجين عندهم قيمة هو عند عند الناس دائما يضربون الله دائما ما حصل حاجة صفقة تم بصفقة لذا أنا أريك أن القيم ما عندها معنى نحن في عالم تباع فيه القيم وتشترى المثل في القيم ممكن تشترى يا أخي بغض النظر عن الطفل جنسه شنو هل نقل الأيد لطفل لا يعمل شيء لأجل أن يكون حق للتجارب كما حصل في ليبيا والناس تابعوا الصفقة التي تمت بين ليبيا وبين بلغاريا والاتحاد الأوروبي حكم على هؤلاء الممرضات بالشنق القضاء الليبي حكم الشنق ذاته بسيط زي زيداء الفرن يفرموهم دين مش يشلقوهم ومئات تم التسوية المستشفى كانوا بيعملوا فيها البلغاريات وطبيب فلسطيني أعطي الجنسية البلغارية أنه تؤهل المستشفى تأهيل حديث كامل ويعطى لعائلة كل طفل مليون دولار وهل المليون دولار ستعيد إلى الأطفال الحياة والبسمة والحيوية والنشاط والقوة ومعامل الحياة ولا سيعيش عمره كله مصاب بالأيدي وربما يموت وبعض هؤلاء الأطفال ماتوا وتحول البلغاريات بين عشية وضحاها من حبل المشنقة في ليبيا إلى مطار صوفيا في البلغارية استقبلوا استقبال الأبطال العالم الإسلامي ما فيه قيم وما فيه أخلاق الغش من أوله إلى آخره وإن الأمة التي تسقط أفرادها تسقط جماعات سقطت الأمة عندما سقطت كأفراد سقطت الأمة في مجموعها فلم تعد تعني عند العالم الآخر شيء غش على مستويات طبيب بيعمل عمليات إجهاد لفتيات بدس حسا حيدخلوا حقوق الإنسان لأن الطبيب ده عنده الجنسية البريطانية هو سوداني. والليام دي شايل له سبحة جوى السجن. عمل له سبحة ما بتخارجك السبحة. بتخارجك النزاحة والأخلاق والأمانة لكن والله أنا وحي أطباءنا وأقول هذا ليس مدعاة للتقليل من شأن أطبائنا والله ما رأيه ممكن يكون بغلطوا يكتلون زول بالغلط يدوبانج زيادة العملية يقطعوا فيها حاجة بغير قصد لكن أطباء طبيب طبيب حالف يجي يتعامل بهذه الصورة مع فتيات بطريقة دي والله ما رأيناه إلا عند هذا الساقط المجرم الخبيث السيء الردي في سبيل حفنة من الأموال ملايم أو ملايين من الجنائح نسأ الله السلامه والعافيه نسأ الله السلامه والعافيه نسأ الله أن يؤمننا وأن يؤمن بلادنا وأن يؤمن ديارنا إنه لي ذلك والقادر عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صور الغش الموجودة الغش عند شركات المقاولات والبناء ومن ذلك عدم الدقة في العمل وعدم العمل وفق المواصفات ومقاييس الجودة ونحن نهيب بالمواصفات والمقاييس إنه يشدد يشدد في هذه المسائل حفاظا على سلامة وأرواح الناس هذا المسجد جبنا فوق مهندس وقال مهندس قاطع ما في كلامه وعمل للعوامد بعد ما العواميد اتعملت. اكتشفنا ان العمود مايل خمستاشر سن أو أكثر جبنا ثاني وكسرنا العمود. في السودان تبني تكسر عادي جدا يا اخ عمارة كاملة بتقع. وزول يسألون ما فيه. الزول بيكون وزير العمارة تقع يقدم استقالته كويس جدا يحولوا يجيبوا في محل تاني برضو وزير. تشوت. الأمارة وقعت ليه عملوا كبري يقول لك الكبري يتم في كذا من الشهور يا أخي الكبري الطائرة بتاع ده. قالوا مكتوب مكتوب كده قال في ظرف كم معرف شهر بالله ثلاثة سنين الكبري ده لحد حسن مفتتح ثلاثة سنين تشوت يا أخي انت جاء تكتب شنو قال ليك الآن كثير من السرع الفضانات سببها رتمية الرذميات والزلط المنع الموaya وليه من الأول العمل الشي ده مهندس والله عنقالي زول عنقالي المسوق؟ أنا ما قبل الكلام ذا تقول والله بعد ما العنقالي ذا عمل المسألة دي هنا مجرسين كسروا السيء مفروض نفس المحل دي بعد ما صار عمل يجي يعمله مهندس جرشنو المهندس ذا أنا دار عارف أعرف شنو جر هندسة ما بيعرف ده مجرسين إنه يعمل هنا كبري ليه دا جامع نحنا ما قادين نتمه لحد يوم الليله. أمتي القارب السنة اتناشر في عشرين ولا حاجة بسيطة جدا. دارت ثلاث حيطة ما قادرين نتمه. خلافات بين الناس وكل مرة يقول لك أجيب ده وغيير المقاول وأعمل وسوي ما قادين نتمه هندا الجامع ده قدامنا. أمبارح دي كسروا العمدان بعد ما بيجينا على السقف. قالوا لا العمود دا كسروا العمود ودايرين تاني يعملوا العمل ده شو ذا المغلاولات وال وال وال, وال وال وال والشركات والمواصفات وين المواصفات والمقاييس ال ال ال الناس يعملوا كده يا أخي قول المواصفات والمقاييس كمؤسسة ما حد يتابع الناس بتعتمد على ضمير الزور في الأساس والابتداء والله أزمة أزمة ما يعلم بها إذا الله سبحانه وتعالى تخيل هذا واحد من الغش الاختلاس في المال العام الذي ترتفع نسبته كل مرة من الغش هذا من الغش من الغش ظلم الأجراء تجيب زول تأجره وينجز لك وما تديه حقه هذا من الغش من الغش الكبير جدا إنك تحدد مواعيد أسلمكم يوم كده النجارين والخياطين يقول لك بسلمك يوم كده أسلمك يوم كده ممكن تاخد سنين شهور كان ما أخذ السنين ويه؟ ده كل غش يا أخي ببساطة مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده في الطعام فأصابت بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء طقت مطر قال هل جعلت البلل مما يلي أعين الناس من غش فليس مني رواه مسلم وبالمناسبة روايتين من غشنا نحن المسلمين ومن غش حتى الكافر لا يجوز غشه حتى الكافر إذا عاملت تعامله بنزاهة ووضوح ومصداقية حتى الكافر لا يغش قال لي من غشة من غشة عموم أنواع الغش بما في ذلك يا أخي منو ثاني المكانيكية كيف المكانيكية بغشه بعد ما يسوي لك يا أخي تمشي تراجع عنده عشر مرات يقول لك حاجة بسيطة آخر يمشي ثاني ثاني ترجع له الغش منتشر بين الناس والسبب أن الناس يريدون الكسب أيًا كان نوعه حتى ولو كان بالحرام قال ابن أبي الدنيا في كتابه الورع تاجر من التجار أرسل بضاعة من بغداد إلى البصرة وقال لغلمانه يوم أن تدخل البصرة لا تؤخر البيع بيع الطعام في اليوم الذي تدخلون فيه قالت بيع في نفس اليوم أهل يدخلوا فوق البلد ما شو ليقول الأسعار ضعيفة جداً وأنهم سيخسرون فأجلوا البيع حتى ارتفعت الأسعار فباعوا السلعة كان عيش عيش جمح التاجر لما سمع بالخبر قال لقد خنتم وصيتي أنا ما قلت لهم كده تصدقوا بجميع المال ربحا ورأس مال على فقراء البصرة ولعلوا بعد هذا أنجوا عند الله وقالوا له أريدت الله يخليني وما يحاسبني لأنه ما باعوا العيش طوالي مسكوا العيش ما همون الناس يموتوا يحيوا المجتمع الأخلاق يخواننا الاقتصاد في الإسلام يقوم على الأخلاق هذه قضية بغي أن تعلم المعاملات في الإسلام تقوم على ضوابط الأخلاق ورعاية الآخرين هذه القضية من الأهمية بمكان أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يجنبنا وإياكم الغش إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك الله مننا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح إيمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك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 وبقيت ثلاث صور من صور الغش التي حرمها الإسلام الغش في المظهر أن يظهر الإنسان بغير ما هو عليه وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة لماذا حرم وصل الشعر؟ لأن هذا ليس هو حقيقتها إنما حقيقتها أن شعرها قصير والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتلمصة لأنها ستظهر بخلاف ما ينبغي أن تكون عليه هذا من الغش ولذلك منع هذا النوع من الغش جاءت امرأة والحديث في الصحيحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن لي ضر وإني أتشبع مما لزوجي بما لم يعطني وما ليس عندي يعني الضرة تظهر للتانية باتياب جميلة كأن الزوج جاب لياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوب يزور المتشبع بما ليس فيه وفي رواية بما لم يعطى كلابس ثوب يزور بمعنى الواحد تلقوا ما عنده عربيه ودار يمشي للناس عنده معاون شغل كان المشك الداري ما بده يسوق عربي الصحب أو عربي كالتل موزين لما يشوفوها يقول زول دا ممكن نحن نديه طوالي تخيل عشان أو هكذا واحد تلقاه حايل في السوداء العربي اللموزين والمركوب اللموزين وعمته اللموزين ويمشي يقلب مع الناس ويعمل ويخد يدي ويرفع وي ويعزمن العزومة ذات اللومزيم يعزمن عزومة فاخرة وفي النهاية يمرق باللومزيل سجن كوبر يمرق سجن كوبر يا أخي ما في داعي انت تعيش مستوى ما ت... ما تظهر مع الناس يا أخي والناس اللي فوق فوق ده ما تمش معهم ذاته يا أخي ما في حاجة بتجبرك يا أخي تعال مع الناس البسيطين ده الفشل ده من أسوأ أنواع الغش النوع الثاني من الغش الالالالال من صور الغش شركات الاتصالات عند غش يقول لك تدوس نجمة ومية ونجمة وشنو كده ما عارف ثلاثة واحد وسلم يدوك استقبال سنة تعمل استقبال سنة يقول لك إيزي ده حولوك إيزي إيزي عارف يعني شنو يعني يخ التكلفة عليه تحت الهنائي ويخصبه منك كم ما معارك يعني في النهاية السنة التي تدعوها من عينك أكثر مما تدعوك ثاني يقول لك سحبنا منك تلعب لعبي يا أخي وتاني يقول لك رجعناه لك ده غش والله ما يعلم بأولا الله والله إخواننا بلدي فيها غش شركة انتصار شغال غش واحد يطلع دعاية يقول لك كان عملت كده كده كده رسلت رسالة خمسطاشر مرة ما عارف يدوك شنو كده ما عارف الناس يرسلوا خمسطاشر رسالة وبعدين قال لك المسألة دي في في الساعة في الساعة دي تكون شركات اللي تصر جابت أموال الله بها عليم حتى المسألة دي الناس بيكسبانة فيها لأنه الواحد كان يضرب لأهله أسمع عرفتوا الموضوع لا أضرب مية وسلم وشنو عارف وسنة بالله آي وداي كلم ده وحداتي كلم حدات الكلام ده مجانا يعني ولا بجورش بجورش والله يا أخواني الناس القروش بطريقة حتى القيم ما بيرعوها الأخلاق ما ب ما بيرعوها ومن ده شوف الغش قال اتونس وما يهم مجال والله كضابين ماي يعني ولا كيف كده أوريني قال اتونس وما يهم مجال والله يا حلو جروشك الناس دي لعمل حسابه أنت عارف زمان نحنا نسمع يقول لك الكلام بيجروش والله ترى حسب الزمن. ده أكبر دخل في السودان شركات الاتصالات. يا أخي مليارات تقيلة نظيم قال والنس وما يهمني غش ولا ما غش كيف ما يهمني مجانا والريني مجانا لا ما مجانا بيكم إن شاء الله بيقرش قروش ولا ما قروش تخيل القرش دي لما لما يكون من ثلاثة مليون مشترك وكل ذلك تكلم دقيقة دقيقة دقيقة دي بيكم والله يا أخواننا غش ما يعلم بودة الله سبحانه وتعالى ومن صور الغش الغش في الامتحانات ما يجوز والغش في الشهادات يطلع شهادة بل كذب غش والغش في العمر للعمرة. الغش في العمر للعمرة ما يجوز يقول لك العمر إلا لزول عمره كذا زول عمره ما كذا يمشي يقدم ناسا وكالات. ذاتهم يمشوا يغيروا لك الجواز ويعملوا لك جواز بغير سنك. ده هذا يسمى ده؟ الشيء ده يسمى ماذا؟ غش ولا ما غش؟ ممكن يكون عندهم برغ. يا شيخنا لكن حمون العمرة حموك العمرة انت دار العمرة هاي. خلاص كتبت في شنو الحكومة منعتك والسعودي منعوك يشيروا شي لتك. انت اللي عليك عملته. ده تمشي انت تمشي عمرة انت تمشي عمرة ولا عمرة. هذا رياتة. إذا عمره ثبت تشلو تاني أنا داير أمشي عمره والسلطات منعت لي أحسن لي أرجوك في محلي والعمرة ماشى لو داير حاجة تانية يغيروا العمر كثير جدا ده إما لعدم الخدمة أو للفرار من الخدمة الإلزامية أو غيره ده كله من الغش ودكي ده الصور تقريبا حداش الصورة من صور الغش الخطبة اسمها الغش وآثره على الأمة. وريتك الغش على كافة المستويات وأثار هذا الغش على الأمة. لكن دار يقول لك حاجة مهمة في واحد جاني في فتوى قال يا شيخنا. أنا حلفوني في الأراضي. بعدين قال لي بتاع الأراضي يحلف لي يقول أقسم بالله العظيم. قال لي تحت تحت أقول لا أقسم بالله العظيم. <تصفيق> وخاتتي في المصحف أنه أنا ما عندي قط أطواطة أنا عندي قط أطواطة بتحت تحت تحت قال لي والله الناس غيرت عندها أجرام قلت لي أول حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحلف النية نية المحلف لا نية الحالف الزولة بحلف هذا النية نيته هو قاص الشنو بس تحت كما سيت تخشمه قد رأيتها وهو قليك وخطتت في المصحف الحليف حقة هي المشت ما حقت كلته.